فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً بينا معنى قوله الشيء ثم تعرضنا للقاعدة التي يعتبر هذا الحديث أصلاً لها وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وما يتفرع عن هذه القاعدة من فروع ومسائل وانتهينا إلى بعض الفروع أو ذكر بعض الفروع التي خرجها ابن القيم رحمه الله تعالى على قاعدة الاستصحاب أو الأصل بقاء ما كان على ما كان اما قوله اعني قول الشارح ان مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ورواية ابن نافع عن مالك رحمه الله اما رواية ابن القاسم عنه أعني عن مالك رحمه الله أن الشك ينقض مطلقا والمشهور من مذهب المالكية أن الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة ولا ينقض داخلها إذن تحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول الأول قول الجمهور أن الشك لا ينقض الوضوء ما دام المرء كان على طهارة قبل حصول الشك قول الثاني أنه ينقض مطلقا وهو رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله قول الثالث التفريق بين وجود الشك والمرء خارج الصلاة وبين وجوده والمرء داخل الصلاة استدل من قال او استدل الجمهور اولا بهذا الاصل المتقدم وهو ان اليقين لا يزول بالشك والادلة التي ذكرناها لهذه القاعدة واستدل من قال بوجوب الوضوء بالشك بالحدث لأن الطهارة شرط والشك في الشرط مؤثر والقاعدة عندهم الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط يعني عندما نتكلم عن الشرط بنقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كما سيأتي بيانه في الأصول إن شاء الله المهم إن عدم الشر يترتب عليه عدم المشروط إذن يلزم لترتب المشروط وجود الشر طيب لو شكل إنسان في حصول الشر فيعتبرون هذا الشك مانعا من ترتب دوب دوب دوب دوب دوب دوب المشروب. المشروب. والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة بخلاف الشك في طلاق زوجته أو عدق أمته أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثر لأنه شك في المانع وهو لا يؤثر وإنما أثر في الشرط دون المانع لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة والمانع يطرأ على أمر محقق وهو الإباحة أو المل بالنسبة للرقيق فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه يعني خلاصه الكلام في هذه الجزئيه بالنسبه للذين يقولون بان الشك في الشرط مؤثر يقولون ان العبادة متوقفه على وجود شرط والركن الشرط والركن بخلاف المانع فالمانع الاصل في ان تكون العباده او سبب العبادة متوفر ولكن طرا ما يمنع من ترتب الحكم على السبب زي ايه واحد عنده نصاب بلغ ماله نصابا يبقى وقب عليه وقب عليه الزكاة طيب عندما حال عليه الحو وهو الشرط في وجوب الزكاة كان مدانا بدين يستغرق ما عنده من مال أو ينزل بالنصاب عن القدر المحدد شرح يعني نفترض مثلا أنه عنده عشرة جنيه أو عنده خمسة عشر ألف جنيه حال عليه الحول يبقى تحقق في ذمته وجوب الزكاة لأن السبب متوفر او السبب موجود والشرق متوفر بقي انتفاء المال بقي انتفاء المال طيب نظرنا فوجدناه مدانا بعشرة الام جن فاصبح ما يملكه كان خمسة الام يبقى هنا نزل الدين بالنصاب الى قدر لا تجب فيه الزكاة فمع. وجود السبب وتوفر الشر إلا أن وجود المانع منع ترتب الحكم على السبب لكن الأصل ان الذمة شغلت ولولا هذا الدين لكان واجبا عليه أن يخرج الزكاة فقالوا ان الشرط او ان الشك يؤثر في الشرط دون الايه المال دون المام لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان الشك لا يبنى عليه حكم اصلا شك لا يبنى عليه حكم اصلا سواء كان في سبب او في شرط او في مال واما من فرق بين الحدث داخل الصلاه وخارج الصلاه فأخذوا ذلك من ظاهر قوله يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل إلى آخر الحديث فأمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن شك في الصلاة أن يستمر فيها ولا ينصرف عنها إلا بيقين قالوا وأما إذا شك خارج الصلاة فالحكم مختلف فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين قال الدسوق رحمه الله تعالى في حاشيته من شك وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله فوجب أن ينصرف عنها إلا بيقين لأنه دخلها بطهارة متيقنة فثبتت في ذمته على هذا الوصف فلا يخرج منها إلا بيقين ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة وعللوه بأمر آخر وهو القياس على النوم وذلك أن وجوب الوضوء من النوم لوجود الشك في الحدث فكذلك إذا شك في الحدث بدون نوم فإنه يوجب الوضوء يعني آلم إن النوم في حد ذات ليس ناقضا للوضوء ولكنه مظن لخروج الحدث خرج أو لم يقف, يقف, يقف. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على ذلك ان كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض نحن نتكلم الآن عن حدث كون مؤثر داخل الصلاة أو كون مؤثر خارج الصلاة فلابد أن يؤثر داخل الصلاة أو لا يؤثر هنا أو هناك هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة تعليقهم الحكم على وجود الحدث داخل الصلاة أو خارج الصلاة كله هو حدث فالحدث ينقض سواء كان داخل أو, إيه أو خارج طبعا بعد عرض ادلة كل فريق يظهر والله تعالى اعلم ان قول الجمهور اقوى لان الشك لا يقضي على اليقين وان الاصلص اصحاب المتيقن حتى ينتقل عنه اما بيقين او بغلبة ظن وهذا لا موجود ولا ذات مسألة القياس على النوم طبعا هذا قياس مع الفارع لأن العلماء ليسوا متفقين على أن الناقض في النوم هو إيه؟ مظنة الحدث بل بعضهم يرى أن النوم ناقض بذاته فكونوا مظنة الحدث بحكمة حكم الحكم ليه؟ جعل الشارع أو لماذا جعل الشارع النوم ناقضا؟ فمن نام فليتوضأ قوله فمن نام فليتوضأ معظوم علل ذلك أو ذكر حكمة هذا الحكم أن النوم مظنة الحدث ولكن نحن نرى أن النوم المستغرق ناقد بذاته سواء قلنا هو مظنة حدث أو ليس مظنة الحدث نعم. قوله تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين قال ابن دقيق رحمه الله وكونه موجودا في الصلاة معنا يمكن أن يكون معتبرا فإن الدخول إلى الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه من استذلالهم في مثل هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ده كلام بدقيق يقول ان الانسان دخل الصلاة واصبح الذنة مشغولة به فلا يجوز له ان يبطلها على مقتضى استذلالهم بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالك يبقى كأنه بايه بيستدل بما يذهبون اليه او يستدلون به سواء كان موافقا عليه او ليس موافقا الحقيقة ان الاستدلال بهذه الآية فيه نظر لان سياق الآية وانا دائما وكثيرا ما انبه الى هذه الجزئية إنه لا يجوز أبدا أن نغفل السوابق واللواحق في النصوص سواء كانت قرآنية أو نبوية لأن فهم النص يتوقف على معرفة ما قبله وما بعدها اللي احنا بنقول عليها سوابق فالآية في قوله تعالى ولا تبطلوا أعملكم جاءت في سياق الكفر والردة فيكون الإبطال هنا المقصود به ما كان عن كفر وردة نعم. لكن يمكن الاستدلال هنا لما قاله الشارح من تحريم لانصرف من الصلاة بغير سبب بالنهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا لأن مقتضى النهي التحريم فكون نفسا منهاه أن يخرج فهذا النهي الأصل أنه يفيد التحريم طالما انه لا يوجد سبب يبيح له الخروج من الصلاة بعد ان دخل فيه قوله ان الريح الخارج من الدبر بصوت او بغير صوت ناقض للوضوء يؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط وهو الريح بصوت وبغير صوت ولا شك أن راوي الحديث أذرى بتأويله من غيره من فوائد الحديث أيضا مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائق وجواب السائل قال الحافظ رحمه الله قال القطابي رحمه الله يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم ويمكن الفرق بأن الحدود تضرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العل لو شم ريح الخمر من فم انسان. هل يجلد أم لا فبعض العلماء يقولون مجرد وجود الريح ريح الخمر يكفي لإقامة الحد أنها تقوم مقام البينة والفريق الآخر قالوا لا يأخذ بمجرد الريح لأنه يمكن أن يكون قد أكره على شربها أو أخطأ في شربها أو نحو ذلك قال الموجبون الحد الريح هنا ينزل منزلة البيينة لأنه قرينة قوية وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم القرائن وحكم بها وقضى بها كما فصل ذلك الإمام بن قيم رحمه الله تعالى في كتاب الطرق الحكمية وبين قضايا عديدة عن النبي صلى الله وسلم أعمل فيها القرينة وأنزلها منزلة البينة القوية في إثبات الحكم الشرعي قالوا وطالما وجدت الرائحة منفم الشارف كانت دليلا على الشراف ومما يقوي هذا القول لهو بإيجاب الحد على من ظهرت منه رائحة المسكة ما ثبت في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيد رضي الله تعالى عنه أن ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله وسلم وهو بالمسجر فناداه فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح ترجع فاستغفر الله ثم تب إليه فرجع غير بعيد ثم عاد إلى النبي سلم فناداه فقال يا رسول الله طهرني يكرر ذلك أربع مرات فلما كانت المرة الرابعة قال النبي سلم لماعي أشربت خمر قال بريد رضي الله تعالى عنه فقام رجل بدا محل فقام رجل أي من الصحابة فاستنكهه أي شم رائحته فلم يجد رائحة الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيه جنون إلى آخر الحديث محل الشاهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتم ولم ينكر على هذا الصحابي شم الرائحة وبنى على انتفاء الرائحة الحكم بانتفاء كونه سكرانا لأنه انتقل من هذا إلى سؤال آخر أبيه, إيه؟ أبيه جنون ورد القائلون بأن الرائحة لا تقوم مقام البينة بأن الإنسان يحتمل أن يكره على الشراب ويحتمل أن يشرب الشيء يظله ماء أو شرابا حلالا فيشربه فإذا هو مسكر وحينئذ تقوم الشبهة والحدود تضرأ بالشبهات وهذا أقوى لأن الأصل براءة الذمة الأصل إن؟ العقوبات, العقوبات. لا. لا. يتعرض لا يتعرض لها الانسان الا ببينة لا يدخلها الشك والاحتمال لان الاصل انه هو إيه؟ حتى يعني كما يقولون في القانون الوضعي المتهم بريء حتى تثبت ادانته ومجرد وجود الرائحة مع هذه الاحتمالات انه ممكن يكون شرب المسكر وهو لا يعرف انه مسكر او شرب على سبيل الاكراه او غير ذلك فما دامت هذه الاحتمالات قائمة اذا لا يدوذ أن يعاقب المرء إلا إذا أقر بأنه شرب مختارا عالما بالحكم يعني بالتحليل تقصد؟ أنه لو علم بتحليل الدم أنه يأخذ مسكرة يتناول حبوبا مسكرة أو غيرها يقام عليه الحق أقول لا يقام عليه الحق لأنه ممكن يكون يتداوى من مرض معين وهذا المرض في شيء من هذه المسكرة كالكحول مثلا فهذا يعني ما دامت الشبهة أو الاحتمال قائم فلا يجوز إقامة الحد أن الأصل حرمت الأعراض وحرمت الدماء وعدم العقوبة فالعقوبة لا تثبت إلا بيقين يقول هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد شارب الخمر لوجود الريح من فمه نقول نعم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جلده جلده بشارب أمرين برائحة الخمر والاختلال في قراءة القرآن فكانت إيه؟ قرينة ثانية لأنه اختلت قراءته فهذا يدل على أن به السك ثم إن الرجل سكت فأنزل سكوته منزلة الإقرار يعني هو ما دفع عن نفسه وقال ما شربت خمرا وأنا سمعت هذه الآية هكذا أو أنا أحفظها هكذا على هذا الوجه الذي أقرأ به وإنما سكت لما قال له تشرب الخمر وتكذب بآيات الله عز وجل فهنا سكت الرجل فكان من اكتهاد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يستحق الجلد القرينة لابد, لابد, لابد ان تكون لابد قوية ومعنى انها تكون قوية يعني تكون على الاقل قريبة من البينة ان لم تكن بيينة بذاتها النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لولا ما سبق من الايمان لكان لي ولها شأن اخر ليه لان الغلام مولد شبيها شبها تاما بمن رميت به لكنها هي حلفت خمسة ايمان بانها بريئة فقال مسلم لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن آخر إذن هنا جعل الأيمان أقوى من الشبه الشبه يعمل بأه ولكن اليمين أقوى منه فالحاصل هنا أن نحن بنقول أن الشبه إذا قويت لا تقوم مقام البين حتى تكون قريبة منها أو مثلها هنا بعض التنبيهات ذكرها ابن ملقم رحمه الله تعالى في شرحه للحديث أحدها قال قال, قال قال أصحابنا لا فرق في الشك طبعا ابن ملقم شافية شافية قال, قال, قال أصحابنا لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين في وجود الحدث وعدمه وعدمه او ترجح احدهما ويغلب على ظنه فلا وضوء عليه نعم يستحب احتياطا فلو بان بعد حدثه فوجهان يعني بيقول ايه احنا بنتكلم الان ان اليقين لا يزول بالشك وهو الان شاكر سواء كان الشك اذا راجح او مربوح فالحكم ايه فالحكم واحد الا انه عندي الشافعية اذا كان الشك راجحا يعني لم يبلغ مرتبة اليقين وليس هو الشكل اللي فيه تساوي الاحتمالين يعني زاد عن تساوي الاحتمالين وقل عن اليقين ففي مثل هذا يستحب فقط الوضوء ولا يجب نعم يستحب احتياطا فلو بان بعد حدثه يعني لو تبين بعد ذلك انه كان ايه محدث قال فوجهان اصحهما لا يجزئه هذا الوضوء لتردده في نيته لأنه هو توضأ وضوءا مستحبا يعني هو هنا توضأ وضوءا مستحبا بخلاف الآخر إلا على يقين من أنه كان قد أحدث فهذا يلزم أن يكون نيته وجوب الوضوء طيب قال لتردده في نيته بخلاف ما إذا تيقن الحد وشك في الطهارة فتوضأ ثم بان محدثا فإنه يجزئه قطعا لأن الأصل بقاء الحد فلا يضر التردد معه الظهر والله تعالى أعلم أنه سواء توضأ بنية الخروج من الشك او بنية تيقن الحدث فالامر سواء لان العبرة بحصول الطهارة سواء كانت واجبة او كانت ايه او كانت مستحب نعم كمن توضأ مثلا لقراءة القرآن الكريم وهو يرى مثلا ان قراءة القرآن يستحب لها الوضوء فقط ثم دخل وقت الصلاة فالظاهر والله تعالى اعلم انه يجزئ ان يصلي بهذا الوضوء ما دام طاهرا يساوي لكن لا يعمل بيه مدام هناك يقين سابق احنا بنقول يقين لا يزول بالشك ولا حتى بغلب الطلب الثاني قال لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالاجماع ثالثا لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فأوجهن أصحها؟ أنه يأخذ بضض ما قبلهما إن عرفه فإن لم يعرفه لازمه الوضوء بكل حال والمختار لزوم الوضوء بكل حال هذا هو الظهر لأنه الآن شاكل هو تأكد أن يتوضع وتأكد أن يدخل دلطن وي لكن لا يعرف أيهما سبق الآخر هل دخول الحمام كان قبل الوضوء ولا كان بعد الوضوء لا يدري فالظاهر والله تعالى اعلم هنا ان يطرح هذا وذاك هقوله في قول بانه ينظر هل كان متطهر على طهاره قديمه ولا على حدث فان كان متطهر على حدث يبقى يلغي الشك في الطهاره الجديدة والحدث الجديد ويبني على الايه على القديم لكن الظاهر والله اعلم في مثل هذا ان هو بكل حال ما لم يستيقن ايهما سبق الطهارة او الحل ثم نقل يعني واقعة طريفة نختم بها التعليق على هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن مالك ابن مغراء قال جاء رجل الى ابي حنيفة رحمه الله فقال شربت البارحة نبيذا فلا ادري اطلقت امرأتي ام لا فقال له المرأة امرأة حتى تستيقن أنك طلقتها قال فتركه ثم جاء إلى سكيان الثور رحمه الله تعالى فسأله فقال اذهب فراجعها فإن كنت طلقت فقد راجعتها وإلا فلا تضرك المراجعة فتركه وجاء إلى شريك القاضي فقال له اذهب فطلقها ثم راجعها فتركه وجاء إلى زفر فسأله فقال هل سألت قبلي أحدا وفي الحقيقة طبعا ليس من الحكمة ولا من الأدب أنه يتردد المرء بين المفتين ما دام يثق في من سأله أولا يعني الأصل أنه يسأل من يثق بعلمه ويراه أهلا للفتوى فإذا أبتاه وكان من عوام الناس الأصل أنه يأخذ بهذه الفتوى ولا يتنقل بين المفتين لأن هذا حريج ان يوقعه في الشك نعم وهنا خرج بكام فتوى بثلاثه خرج بتلاتة. حتى جاء الى زفر فقال سالت هل سألت قبلي احد قال نعم وقص عليه القصة فقال في جواب ابي حنيفه الصواب ابو حنيفه بنا الحكم على ايه ان اليقين لا يزول بالشك والمراه في عصمته الاصل بقاء ما على ما كان فهي زوجته حتى يستيقن ان هو طلقها طيب, طيب. طيب. قال <تصفيق> الصواب او في جواب ابي حنيف الصواب وقال في جواب سفيان ما احسن ما قال انا عمل بالايه اعمل بالاحتيار اذهب فراجعها فان كنت طلقت فقد راجعتها وانا فلا تضرك المراجع لكن هذا فيه نظر ليه؟ لانه لو جاء بعد ذلك وطلق زوجته وذهب الى مفتي وقال له حدث لي مرة كذا وكذا وكذا معنى ان هو رجع معنى ايه ان هو اعتد بالطلاق معنى ان هو اعتد بالطلاق فالمفتي الجديد هيحسب عليه ايه طلق سبس صحيح هنا سفيان رحمه الله تعالى اخذ بالايه بالاحتياط رجعه منتش من حاجة لكن المشكلة تجي فين فيما لو طلق ثانية هيسأل انا واحد من الناس اقول له طيب انت لما راجعتها المرة اللي فاتة يبقى انت اعترفت على نفسك بوقوع الطلاق والاصل ان بقاء مكان على مكان انت اعتبرتها طلقة فلا نرفعها عنك انت اللي اعتبرته وانت اللي اوقعت نفسك في هذا بالمراجعة لأمن المراجعة جعلت تكون الا عن ايه إلا عن طلاق وقال في جواب سفيان ما احسن ما قال ولما بلغ إلى قول شريك ضحك مليا ثم قال لا اضربن لهم مثلا رجل مر بشعب يسيل بشعب يسيل دما فشك في ثوبه هل أصابه نجاسة قال أبو حنيفة ثوبك طاهر حتى تستيق وقال سبيان اغسله فإن كان نجسا فقد طهرته وإلا فقد زدته طهار وقال شريك بل عليه ثم اغسله هذا الكلام يعني لعل الشيط المعتمين عليه رحمة الله استفاد منه عندما قيل له اضع المال في البنك ثم اخذ الفائدة وإيه واتخلص منه اقال انما مثل هذا كمن يبول على ثوبه ثم يقول سأطهر انت تعرف ان التعامل مع البنوك الربوية حرام وان هذا المال الزائد على رأس المال حرام فلماذا تقول انا اخذه ثم اتخلص منه فالاصلنك لا تأخذ اصلا أصل. نعم نأتي بعد ذلك إلى الحديث الخامس والعشر هو بيسأل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حاء فقال النبس سلم لأبيه عمر مره فليراجعها هذا من أدلة الجمهور القائلين بوقوع الطلاق في الحيط قالوا لأنه لا مراجعة إلا بعد طلاق فكأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقه وإلا ما قال له إيه راجع وهذا في الحقيقة من الأدلة القوية للجمهور على وقوع الطلاق في الحيط آه. والله هي حدة لازم يوضع في الباز... أجلس الحزب دي فيها نظر أن هي القضية أن الناس بتستسف من حق الوصيح أو الولي لكن هي المشكلة في الأوصياء أو الأولياء أنهم يقصرون في حقوق الأيتام صحيح يعني انا أذكر ان أبناء أخت متى أبوهم وهم صغار فالأبناء قلت حتى اخرج من ورطة المجلس الحزبي وما يترتب عليه فيما هوات نشتري لهم ارضا بهذا المال اللي تركه ابوه ان ابوه كان ضابط في الجيش يعني المهم المال هيتحول تلقائي من الجيش الى ايه الى المجلس الحزبي وقدمنا طلب بالمحكمة بهذا الغرض فنزل خبير يقدر الارض لكنه للاسف الله أعلم لماذا يعني قال إن الثمن اللي ستشترى به الأرض مرتفع وبنان عليه رفض إن هو يوقع على استمارض استخراج المال لشراء الأرض به فكان ماذا كان الولد في هذا الوقت ثلاث ألف جنب ثلاث ألف جنب في هذا الوقت سنشتري بهم خمستاشر إراد دارت الأيام وبعد خمستاشر سنة استلمنا التلات تلاف تسعة تلاف تلاف فأنا رفضت طبعا السبتة زيادة خلنا خدناهم تسعة تلاف يشتروا قراط واحد فقط او يشتروا قراط واحد فقط فكيف إذا رفضتنا السبتة فقالت تلاف اشتروا تلك قرار في حين ان احنا ايامها كنا نشتري كام خمستاشر قرار لكن الحمد لله انا سألت بعض القضاء قالوا بالفعل الان محكمة يعني وسعت افقها بعض الشيء ومن حق الولي او الوصي ان هو يعمل حقيه اما ان هو بالفعل يجيب عرض اسعار لشراء اشياء يعني كارض او عقارات او نحو ذلك او يصر على ايداع هذا المال في صورة عمولات ذهبية جنيه ذهب او عشرة جنيه دهب او كذا وبالتالي اللي بيحصل ايه ان تحفظ في خزينة المحكمة بلا زيادة ولا نقصات سبكة دهبي يعني مثلا في عشر طلاف جنيه يقولك العشر طلاف جنيه يساوي كم جرام دهب مثلا مي, مي. يبقى دالوه في خزينة المحكمة ميت جرام دهب زاد الدهب نقص المحكمة تسلمك وقت بلوغ الرشد مئة جرام دهب فياريت نعلم الناس هذا الامر لان بالفعل المجلس الحزبي زي البنك بسواء بسواء لان المجلس الحزبي يحفظ اموال عنه هو بياخذ الاموال بتاع الصغير ويودعها في بنك وهو لع عمولة كمان يعني المجلس الحزبي نفسه لع عمولة على هذا الاداع فبتنقسم العمولة بين الصغير او اليتيم والمجلس الحزبي ومع هذا نقول لا يجوز استلام الزيادة لانها داخل في قاعدة المال الحرام لا يتملك ولا يقال إنه كان صغير ولا يستطيع تنمية المال وكذا كل هذه أعضار لا تبيح أذ هذا المال أيوة نعم. أيوة إن شاء الله. يحولها لأي شيء عيني إما أرض أو عقار يشتلل بها أرض أو عقار أو يجعلها سبيكة ذهبية في خزينة المجلس الحزب نفسه المهم يزول أسر النجاس لا لا لا, لا لا لا يكفيه الظاهر فقط يكفيه الظاهر فقط ويخلع الثوب الظاهر إذا كان عليه نجاسة ظاهرة أما مضرة قطرات متمناثرة فهذا يعفى عنه ما نقول لك وإذا كانت ظاهرة يعني بقع كبيرة في الثوب هذه يخلع الثوب ويصلي في ثوب آخر ولا يفكر إذا كانت نزلت للثوب الداخلي أو لم تنزل لا, لا مش طبعا ومش لازم تكون طبعا في مثل هذه الأحوال بيعفى عن يسير النجاسة